بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار رطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب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 117. وما صاحبكم بمجنون 118. ولقد رآه بالأفق المبين 119. وما هو على الريب بضنين 110. وما هو بقول شيطان الرجيم 111. تذهبون 112. إن إنه ذكر للعالمين 113. شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ